بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الأمين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد لهجره سبا موزو ربيع الاول ما كان 1444 هكذا درس يا كتاب احاديث الاخلاق لفضيله الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى توندئنا موضوع يا اصلاح ذات البين ن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله امتاج مثال na mtume sallallahu alaihi wasallam na salafu salih katika kuhimiza jambo la kulitatuluhu jambo la kulitatuluhu baina waislamu na katika matukio aliyotaja ndiyo matukio wakati wa salafu نيليه اللي امرنا له ترسم شاء الله تعالى قال عن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشه رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء اعطته عائشه والله لا تنتهي ان عائشه اولى عليها فقالته قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر ان لا أكلم ابن الزبير ابدا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مماكني اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها امي عن اختيك عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنه فايشاء وعبد الله بن زبير الله بن الله عنها الله رضي الله عنه على توالى حجاز يعني مكه ومدينه كبيدي اكيوه يني خليفه شرحه كيونغوزي امير المؤمنين من طق يل بكوجه فتنه بن يوسف الثقفي اكتم عبد الملك بن مروان الاموي اكامبجا فيت عبد الله بن زبير انداني من مدي مبقى قاموا عبد الله بن زبير كشوتوالا وحجاز وكشوكيه chini عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى عبد الله بن زبير ديو متوتو و كوانز من الصحابه اللي زادوا بعد الهجره بعد كنا هجره طول سنه كنا مدينه وكاتي الله بن زبير Aisha radiyallahu anha umul mu'minin alikuwa mkarimu sana kiasi chakuwa alikuwa kitoa akitoa sana katika mali yake siku moja Abdullah ibn Zubair akasikia Aisha radiyallahu anha ametoa kaza wa kaza katika mali sadaqa. kama akaona kwa sasa huyu yachezea pesa mana azito nyingi namna hii akasema maneno ya hatari sana na ha maneno ayageuza qawmul mu'minin mwanzo alafu ni khalati yake alafu ni alima katika maulama wakubwa wakisuhaba ashara radiyallahu anhum qawm bi Aisha maneno kama hayo maneno لا تنتهينا عائشه او لا والله اتقوم عائشه كتو صدقه ذا نمني نجي نجي او نتفاني حجر يعني مالييكي كما كيونगोزي متزويا مالييكي اسيتميه يسبوكو كوروزا كيونगोزي نا هيري جامو يفanyika kwa mtu safi wala tusufahaa Kwani kama kusema Aisha amfanya nini? Amfanya safa upumbavu. Hii ndio tafsiri yake na wamikuwa, hajui kutumia senti zake. Kwa mimi nitamzuia niwe mimi ndio namwangalia. Habari zikamfikia nani? Aisha radhi Allahu anha. Akaahikisha habari kweli? Huu mwanangu asem maneno hayo. Taambiwa kweli. قال سماء عائشة هو لله علي نذر لو يكن نذريك والله, والله سيزغوم زيتنا عبد الله بن الزبير الا اكلم ابن الزبير ابدا كوانZIE leo sitaki kuzungumza na ibn Zubair kabisa stakman nyoake asije hapa kwangu na عبد بن الزبير اكجua kwa kile kitendo kilichokifanya ni cha makosa makubwa sana amemkosea mama yake sabab al khala tu bi manzilati al um kama alal nabi sallallahu alaihi wasallam huni khala tiaki kama mamaki alafu ni umul mu'minin alafu ni alima yuwajua kile anachokifanya kwa اكافهموا كو كيله لتو يفاني نييلي امكوسي فاستشفع ابن الزبير اليها ابن الزبير اكتموااتو كيمومبيا شفاعه ايري امساميه حين طالت الهجره كلكومغورا كلبكواني كرهفو منو سكوينغي akaomba watu okamumbiya msamaa faqalat la wallahi la ushtafu sikubali shafaa ya mtu yeyote kwa Abdullah ibn Zubair na wala yamin yangu na nadhiri yangu ndio iweka nyuma kabisa Kakataa kabisa Falama paala dhalika al ibn zubair ibn zubair ilijambo liko likimla katika nafsi yake askia dhiki muda mkapita muda mrefu منذ 올 يوم فات من الاسود بن عبد من وقال لهما كاامبيا انشدكما بالله لما ادخلتماني على عائشه نوى نو... نو... يا الله نييغيزني ميمي كعائشه سبني خالتي ياكي كم لا يحل لها ان تذر قطيعه سسا وكيك كناذري يا كنكاتا مني متتواته متتواته دداك فاقبل به المصري بن عبد الرحمن مجتملين بارديتهما وقد جاءنا رداء زاو pamoja عبد الله بن زبير والوفيق بعد وكتميا حيله حتى استاذنا على عائشه رضي الله عنها كومبروسه كينيا مع عائشه رضي الله عنها فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته ندخل السلام عليكم ورحمه وبركاته تويذا كوينيا رضي الله عنها نكو كنابازيا تو هاوموني عائشه واذا سالتمونا ما min wara'i hijabta maka tumtum salam ilbishukishu aya hijab ikawa kuna pazia kwa walikuwa masahabu wakiingia kwa Aisha kumuuliza maswali nyuma ya pazia na mambo mengi sana wakipata jawabu kwa Aisha radhiyallahu anha ambalo wakati mwingine hata wakubwa katika masahaba hawajui jibu lake kwa hiyo nilikuwa ni katika maulama masahabu toweza kuingia ummul رشقوم بيني قالوا كلنا انا توينجيه سوتة هو كسموا وقرن ناني بن زبير قالت نعم ادخلوا كلكم انجيني نيو تيجيه من بعد ولا تعلموا ان معه ابن الزبير حجوي كما ndani yao فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب ولipoingia pale ndani wale wako nyuma ya hijabu woni mtoto wako mtoto wa dadako kabisa kwa Aisha radiyallahu anha usawapewa faatanaqa Aisha radiyallahu anha وطafiq yunaashidha wa yabki kaingia kwa Aisha akumpumbatia akamuomba msamaha huko عموم امسامه وعبد الرحمن يناشدانها الا ما كلمته نهقون جل مسور وعبد الرحمن وعوم بعائشة امسامه بس امسامه اشكومه امسامه بس يا ايشه وقابلت منهم ويقولان يعني عموم amzungumzishe na mkubalie ule msamao wake makalamatu wa qabilta mino wa yaqulani inna an-nabiy sallam naha amma qad alimti min alhijrati qumbuka e umul mu'minin ummuh sallam amkataza kule فانه لا يحل لمسلم أن يعجر اخاه فوق ثلاث ليال هيفاء ومسلمكمغره ندوقي زائد يسقط ثلاث فلما اكثروا على عائشه رضي الله عنها من التذكرة والتحريج طافت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول اني نذرت والنذر شديد وليبقوا وكثيرشا كممبيه مساميه مساميه بس يا Aisha kazumza na wao huku iwalia amwambia mimi naweka nadhiri na nadhiri ni kitu kizito. Wale watu wamekuweka nadhiri kama jambo la kawaida tu. Mimi naweka nadhiri mguzo wangu kipona nitafanikisha kufanya lolote. Ndio aje "Sasa mimi naweka nadhiri nitafunga mwaka mzima. Wewe uliona wapi nadhiri hizo? Kwa nini wajiwekea mazito namna hiyo?" Kwa jambo la nadhiri ni jambo zito sana na Aisha wambia nadhiri ni jambo zito falam yazala biha hatta kallamat ibn al-zubayr na wale wakaendelea kumwombea msamaha na shafa'a mpaka kalainika radiyallahu anha akazungumza na mtoto wa dada yake Abdullah ibn Zubayr nahuni mfano mzuri wa namna gani salafu walikuwa wakilipigania jambo la kulitasuluhisha baina ya watu واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبه انكت نذرياتك هي اكواشليهو واتموا 40 عائشه رضي الله عنها سموجهه اكواشليه 40 رضي الله عنها وكانت تذكر نذرها بعد ذلك لان الوقت مغيره اكيد kumbuka kiitaji na wali sana mpaka machozi yake yakitotesha yani kile kitambara mashujifunikia nacho kichwani khimar itafajabu yake ikitota kwa machozi akikumbuka tukio hilo rawahu al-bukhari aisha umu al-mu'minin radiyallahu anha wkanat ذات علم وفقه ورأي وحسن تدبير وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها الكل كان mtu mwenye ilmu mwenye fiqh ya ajabu sana bali mtum salama kama usia umma wake kuchukua ilmu kwa Aisha radhiyallahu anha sababu amasoma mambo mingi sana kwa kumtu salalahu na mambo mengine hakuna anayejua isipokuwa yeye kwa sababu alikuwa ni mke wake Mtume صلى الله yuko ndani amemuona ndani Mtume صلى mambo mengi Kama kwa mfano kueleza namna gani alioga Janaba Mtume صلى alikuwa vipi katika kulala kwake alikuwa vipi kuamka kwa kwake na mambo mengi sana ya ndani Hakuna anayeweza kujua isipokuwa wake zake Na alikuwa na rai nzuri na akipanga mambo yake vyema kabisa وابن الله ابن الزبير وهو ابن اختها اسماء عبد الله بن الزبير ابن متوت وداداهك عائشه اسماء لما سمع عنها انها تبرعت بمال كثير استكثر ذلك ان يسقي عائشه ام ايتوليا مالييي صدقه سايديا اوهى مسكيني نال يكون كريم الله عنها سنه عبد الله بن زبير كان مبنى هuyo to mali nyingi kiasi kama labda pingine hajui kupanga mambo yake huyo waqala la illa عليها kama tulivoeleza maana yake atamfanyia hajar atamzuidia mali yake asiiitumie kwa amri ya dawla na dawla ndio itasimamia mali yake wahadhi na hili neno kubwa mno kumwambia Aisha radhiyallahu anha mwanzo ni halati yake walidaiha mnaa ilmu mnttoto wake tu watahakkakat min sihhat alkhabar ثم hakiki kwa zili khabari za kweli thumma nadhara radhiyallahu anha alla takallimahu abadan kaika nadhirikuwa hata zungumza naye abadan wadhalikali shiddati ma hasala laha sana yani ni kama kunidharau mimi siju niachokifanya ah na amemuona wa yake ni mtoto mdogo sana na yeye ni mtu ajielewa afahamu dini ya Allah na ni umma almu'minin na ni khalti yake kisha niambia وهو يحاول ان يسترضيها فلم تقبل اكا جرير وعبد الله بن زبير كمرضشا حقكبالي ففعل حيله يتمكن بها من الدخول عليها اكفى حيله الى ما يمكنه كوينياك فكلم المسور ابن مخرم وعبد الرحمن من الاسود بن عبيد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما انشدكما بالله لما ادخلتماني على عائشه فانها لا يحل لها ان تنظر قطيعتي فاجابه وسعى معه اليها للاصلاح kamaambia bwana mtaniingiza nyiko Aisha si sawa bwana kunigura mimi mda mrefu namnaye واستأذنوا على عائشه كلهم ولم يعلم ولم يعدماها ان معهما ابن الزبير وكاممم اذني عائشه رضي الله عنها هواكم جوزا كو مع pamoja ناني ابن الزبير فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب ولبوينيه ابن الزبير را كانجيا داخل الحجاب فاتن قعائشه وتفق يناشدها ويبكي كمكمبتي خالتي ياك kisha kawa الرحمن naye huku yualia amomba msamaha almiswar wa abd alrahman yanaashidanaha an taafu anhu au tukallimahu hatta qabilat wa afat anhu mahuku nje almiswar na abd alrahman kawa muomba aisha mpaka akakubali kamsame. kamsame Na hivi ndivyo vinavyotakikana Kwa likitokea jambo kama hili muislamu ikiwa amefuatwa kuletwa sulhu siku hizi kuna baadhi ya watu kiitwa wao kuleta sulhu akwambia watakia nini kuingilia bana pilipili usoele kuashia nini wewe a a yini kuleta sulhu baina ya watu Waingilia nini mambo ya shauri yako wewe? Ingilia, Maadamu umeambiwa ingia katika hili jambo, leta sulhu baina ya watu wawili, nenda kafanya sulhu. Jaribu kwa kadri ya vile utakavyoweza. Ikikushinda basi wewe utalipo kwa niya yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume صلى الله عليه وسلم kama tulivyotaja huko nyuma hili jambo walikuwa akifanya mwenyewe. Na hapa tu una salaf namna gani walikuwa wakikimbilia katika kuleta صلح بيني والصلح خير الصلح خير الصلح خير كبوا سنه والله المستعان حديثنا موفوت ان شاء الله تعالى توجيكم يدهذا ketika kekal tak cakuju اذا هي الله نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم سبحانك اللهم نحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك وتبرك وبارك الله فيك